عن عثمان ابن عبثان قال عند قول الناس فيه حين بنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكم أكثرت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة عن جابر بن عبد الله قال مر رجل في المسجد ومعه اتهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتك بنصالها؟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 ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من ثوار المسجد حتى تصبح وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب قال روح فرده خاسئا عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل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 فإذا سعد يغذو جرحه دماء فمات منها وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبه فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مصطور عن أنت أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل الإصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله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 فلبث فيه ساعة ثم خرج قال ابن عمر فبدرت فسألت بلال فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى وفي رواية قال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين ففألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخل ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين باب رفع الصوت في المسجد عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال ممن أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما فارفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عباد بن تميم عن عمه أنه رآ رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وعن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك عن عائشة قالت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 فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفاه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلس الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره عن ابن عمر أو ابن عمر شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عم كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس بهذا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء قال ابن سيرين سماها لي هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غبان ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع قده الأيمن على كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت عن قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فخلى ما ترك ثم فلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول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 عن عبد الله بن عباث أنه قال: أقبلت راتبا على حمار الأتان، وأنا يومئذ قد ناهذت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمن إلى غير ددار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد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 صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتي والعصر ركعتي تمر بين يديه المرأة والحمار عن تهل قال كان بينه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه عن سلمة قال كان جدا المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها وقال عمر المصلون أحق بالثواني من المتحدثين إليها ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى ثالية فقال صل إليها عن يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة ابن الأكوى فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فأقول يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى الصلاة عندها عن أنت قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون الثواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها قلت أفرأيت إذا هدت الركاب قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته او قال مؤخرته وكان ابن عمر يفعله باب يرد المصلي من مر بين يديه ورب ابن عمر في التشهد وفي الكعبة فقال ان ابا الا ان تقاتله فقاتله عن ابي صالح استمان قال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 فنضى الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه فعاد ليجساد فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لدي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولد لأخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاد بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان عن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإث لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النض لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة عن عائشة أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقضط رجلي فإذا قام بسطهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة وفي رواية كان يصلي وعائشة متربة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينام عليه عم عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقده معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقضني فأوترت عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا وفي رواية شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتدوا لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه في رواية قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتم مطبعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي في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 بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأب العاص بن الربيع بن عبد العزاء بن عبد شنف فإذا تجد وضعها وإذا قام حملها عن ميمونة قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع توبه علي وأنا على فراشي وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة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 ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرسها ودمها وثلاها فيجيء به ثم يمهنه حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفين وثبت النبي صلى الله عليه وسلم سابدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى خاطمة عليها السلام وهي دويرية فأقبلت فسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم فاددا حتى ألقته عنه وأقبلت عليه تسبهم فلما قبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم ثمة اللهم عليك بعمر بن هشام وعُبَّة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عُبَّة وأمية ابن خلب وعفبة ابن أبي معيط وعمارة ابن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم قرعا يوم بد ثم سحبوا إلى القليب قليب بد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة كتاب مواقف الصلاة وفضلها وقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرقوطا وقته عليه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 أليس قد علمت أن جبريل shut's صلى الله عليه وسلم نزل فظل فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم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 أو أن زبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة قال عروة وكذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حذرتها قبل أن تظهر عن حزيفة قال كنا جلوثا عند عمر فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كنا قال قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تفسرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهى قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تمود كما يمود البحر ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها لبابا مغلق قال يكسر أم يفتح قال يكسر قال إذا لا يغلق أبدا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 عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله واقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي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 قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا باب تضييع الصلاة عن وقتها عن ألس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس قد ضيعتم ما ضيعتم فيها عن الزهري قال دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدرك إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت عن آلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه عن أبي هريرة وابن عمر أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبعدوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم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 ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تنور فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة باب وقت الظهر عند الزوال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 فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليثه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ويصل الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وفي رواية عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها عن أنث قال قلنا إذا خلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فجاء على استقال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدينة سبع وثمان الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال أيوب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 عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه عن أنث قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر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 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ عَنْ أَبِيهِ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته